6- اقرأ المشاكل التالية. كيف تحلها؟ وناقش مع زميلك. هل الحل الذي تقترحه يتناسب مع أخلاق رسول الله؟ عثرت على خمسين ليرة تركية على الطريق. ماذا تفعل بهذه النقود؟ هل تضعها في جيبك؟ أم تسلمها للشرطة؟ تذهب إلى السوق مع أصدقائك بعضهم يشجعونك على سرقة حلويات من أحد المحلات وأنت ترفض ذلك لكنهم يضغطون عليك ماذا تفعل؟ وماذا تقول لهم؟ أنت تلعب كرة القدم مع أصدقائك في الحديقة العامة بعض الطلاب من صف آخر يطلبون مشاركة لعبتكم ماذا تفعل؟ أو ماذا تقول لهم؟ تسلمت هدية بمناسبة عيد ميلادك بعض الطلاب في صفك يريدون استخدامها ماذا تفعل؟ أو ماذا تقول لهم؟